لولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس الا قوم يونس لما امن كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء كلا آمن من في الأرض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يقولوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والارض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 ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حق علينا نج المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله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 معك ولا يضيق فان فعلت فانك اذا من الظالمين